ما شئت يا ربي يكون أنت المهيمن والمعين أنت المعين ما شئت يا ربي يكون أنت المهيمن. والمعين أنت المعين إن الخلائط كلها بعظيم جودك تستعين أنت المعين وحسبها بيديك يا رب المعين ما شئت يا ربي يكون أنت المهيمن والمعين انت لولاك ما كانت ولا أرزقها ابدا تكون اوجدتها وكفلتها فالكل يا ربي امين فشئت يا ربي يكون أنت المهيمن أنت المعين متعثر بالرزق فالأرزق أول ما تهون أنت الضمين لكل ما تسعى له أنت الضمين ما شئت يا ربي يكون أنت المهيمن والمعين أنت المعين فلكم نسينا رشدنا وهوت بمسعان الفتون ولكم نسينا أن نرى عبرا هنا ومناتبين أجدت يا ربي يكون أنت المهيمن والمعين أنت المعين انت العليم بما نكن، وأنت وحدك من يصون وبما كسبنا لم تأخذنا ووحدك من يعين. العين والمعين أنت المعين كاف ونون خلقهم وفناؤهم كاف ونون أ هذا آية لله The Mighty and the Great, the Great. Oh, my Lord, Rabb, be great. The